Oh. <laughs> Ya من بشوفت بسمته ما املي والله نافذ ولجل عينا كلي Ya من بشوفت بسمته ما املي والله نافذ ولجل عينا كلي لاشفت سلح قمت رحب و عليتي أبقى صاحبي مثل ظلّي. حنا تجمعنا على حب فيلا لا ما تجمعنا على ما لا حنا تجمعنا على حب لا ما تجمعنا على ما لا حنا تجمعنا على حب فيلا. لا ما تجمعنا تجمع على ما ليل وجواه ما قدر سنين عمري مليا وهو ترى في دنيتي كلمة لي انغبت عني الحزن سيطر علي واشغلتي والله ما هو بيدي انغبت عني الحزن سيطر علي وش حيلتي والله ما هو بديان، عني عن الحزن سيطر علي وش حيلتي والله ما هو بديان، عشاك كلاه الكواليه أهدية. قلي دخيلك من يسويك قلي. من قربك يا عش قربك يلغى عش مرتاح. والله لأنك تقلب حزانا افرا من عاش قلبك يا الغلا عاش ترتح والله لأنك تقلب حزانا افرا من عاش قربك يا الغلا عاش ترتح والله لأنك تقلب حزانا افرا في ذمتي انك دوا كل جراح Veli al fakar, lama semi